فأنا نبتها لهديه الى نجده أما بعد فأقول رب العزة تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يجعون أنهم حاملوا بما أنزل إليك ما أنزل يريد لآية الحاكمة إلى التوغيد يقد بعيدا بعد عن ذكر الآيات في سورة النساء عن موضوع الأمانة والعد وأن الأمانة تشمل أمانة, <تشميل> أمانة العكيدة وأمانة التكليف وأن أعظم الأمانات هي أمانة الإيمان بالله واعترافه بالوحدانية. من الرجالية والإنوهية وأنه الحاسم المطلق لعباده ففينا إن الأمانات تشمل أمانة الفرد للفرد وأمانة الفرد للجماعة الأمانة التي تكون بين الناس من أكرار ومن ودائه وإن أن المجال فبالأمانة سلا يتحب أن نتسلم عن نبيت جلت ما فيه إلا إذا استأذلنا للأصحاب وقلنا إن الأمانة بين الناس لا بد أن يحافظوا وعملنا على والجناس وذلك امانة الانسان بينه وضع رسل وحسب اللسان والعين والاذل ومن ان كل العبادات التي صلتنا الله بها امانة في الوضع امانة والغسل امانة والثلاث امانة فعلى رغم ان الناس لا يرونك فلابد ان تسكني الوجود وان تسكني للغسل وان تحرطي على هذه الاسلاء فهي امانة في علفك الغسل مثلا امانة فلابد ان ترتفلي غسلا فرعيا جاملا وان فكتبأي كل الأناكر التي يظن أن الماء لا يسر إليها لأنه دي أمانة إيه في السخونة الأمانة صح الأمانة بين السخين عند العورة كلها لا جد أن يسر إليها الماء والتي هو تعلمين أن هذه أمانة أن يسر أمانة أموتك وانتي على كنت حظي على الأمانة تعد أمانة وتقوم بالعفق خير قيام وتتبعي كل الأجزاء التي يذن أن الله لا يكن إليه ستكون لذلك الحافظة على الأمانة وفي الثلاثة ذلك من إيه الرسول للسجود وعداءهما أو قيام ذوهما وعجم التركة فيهما كل ذلك أمانة لا بد أن يحافظ عليها المسلم تقلنا في العدل ان الانسان يحكم بالاية السرطان بلا زهر اقروا ببطئة ولا والحاج باحد السرطان انا معروض علي قبله على سان سلطة بين اثنين بقولهم انا محضرت محضرت البيت اللي يكون فيه احد الإيه. اللي يكون بيت احد الثراثين لان ياتري عني المسايد ياتري اكترينه كما الانسان بذلك ينحرج لهذا الثراث اللي هو حدة الينا اي عروض او جميع او ناحي ذلك لابد الحكم <تصفيق> ما يحصل أحد الثراثين بأي يوم تنرغي فمن رجوع اللتي لنحاض إلى أحد الثراثين إن هو كنت بيته وكنت يخطني بيته لأنه مهما كان في بيته بتحقدر بيت بعوته أو بقوله أو بتجدعون أن الثراث من عندك بيته إنت أو اما تنسي اما قلت ان كنت ان تعتبر يعني خالفت الشرطه سقطتي كره طلعت تمام ضد اذا حكم يحكم بالعدل يحكم بدون موت بالعدل لما عصت حد الجنة من اللي هو يكمله واجب منه أو يتقن ااا السر من الجنة اللي يتقن السجدة واللي يتكلم أو كذا لكن لا يفتح الإنسان يخش إنه لا يحصله لأن الناس في الأطحاب الأمزجة أو هوا مرة جاني اثنين عشاني أحكم بينهم وعدين أخش الأول مصري التاريسون فكتري طبعا شيء من في كل المرأس يعني ما غريب ان تقول لي تعرضه ونحو ذلك والمصر في التفوت في يعرف ليس ويقول هو اللي أكثر ويقول ايه هو اللي عمل وهو اللي أكثر فهجل حجمي يعني كل المصريين كل الثروة عليه وكل هذا وكل منشط يبيع. وطبعاً من معاه العقل من معاه بس والحاجبي يم أو من كثر. قمت يعني بالحق مع الأقساط، وتحسمت لك، فقمت يجل على الناس أن أدفع لهم، أدفع لهم زيادة عن مادتها مئتين أو ثلاثمية مع الراتب فيها، ثقافة قائمة فيه. وهذا ما يسبب للثاني والألف وعند حصة خصوم زين ومن الذي جعلك إلى هنا ومن الذي نجعت الى أن تجيء النبي الناس أصحاب الهجر وهو أن تجلس في القبالة يتأسون فقلوا يا حس وقعت فيه. فلا رد الإنسان ما, ما يذنيك أي حالة إذا كان واحد بين لا يهم عصنية جاهلية ولا جنسية ولا عصنية رئيسة إنما هم رؤى مهار الحق والفتن بين الناس بالعدل من إن الأمان أكبر الأمانات والاقتراف كأنه الحاكم الحاكم المطلق الناس يتسلمون كثير عن وحدانية عن وحدانية وعن الرجوبية وعن إلهية الناس ما يتسلمونه عن الحاكمية عن أن التسريع لله زي ما أنه إيه وحدانية للناس والرب هو الله والإله هو الله يجو على موضع الحاكمية ويتساعدون عنها رب الله من الهدام من الامامة من الامامة من الامامة التي تعثرت الله هو ربنا وإلهنا ومريكنا لابد أن الله رحاتينا والمسرع لنا هو يسرع لعبادة ما يسرعش فرد بالزيلة ولا نجمة ولا ولا خد ولا جماعة لأن تبقى أحكامهم كلها جواتلة وكلها <تصفيق> تعيدة على الحق لكن إذا سرع الله لعبادة فهو الخط وهو الخير ما يتفره. وما يدعب عنهم المضار والنفاس إذا أمانة العفوذة أمانة الإيمان أمانة الشاكين أمانة الحاكمية لله الحاكمية لله أنها يوصاحب الحفر ووصاحب الحاكمية بأمر مهم ويكاهم يوصح كثيرا فلا يتحدثون عنه وعلماء الدول تجري ما في هذا الأمر لأنهم عايزين نجمع السلطان وهم الحاكم ها يتلمون الزيت الحاكمية لله والتفريع لله ما يتلمك في هذه الأيام <تصفيق> <هو تصفيق> حتى في الدول التي تتسلم على التوفيطة السعودية اللي هو التوفيطة جدا لكن يوجد عند التوفيق لا اكتبنت في ان الله وصف بطريقة مستريعة لا يتفعل تكون الا من الله يخبث كلهم يكمنوا كيف عن عباب الكبور نتكلمون عن عباب عن الطبيل اللي هم بيتمتحوا بالمقابل والمقومات. <تصفيق> يتم بالنقوم او بالضرور تنقل في هذا لكن لا تتكلمون على عباد الخصور نتكلم على عباد الحمار نتكلم على عباد الخصور اصل كلمه وناتي للمثالي هو لا ان تتكلمون على عباد الخصور اللي بيصيروا بالضغطه وغفران للمناقي اللي يتمسح بها وانه يستغيط بمخيطك محيزانك لكن لا يتكلمون مصلحا على عذاب القصور اللي يعبد الحاسب اللي يعتبر حلم فرارات الأوامر والواهنة بالأنتمسكة يبقى <تصفيق> أنه على الايه الآية اللي معانا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْغَمُونَ خِيْلْ أَنَّهُمْ آمَنِينَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ خَبْلِكَ يُحِنُ بَبْ الإيمان بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ويقول انا ما أُنزل من كفر بيزْغَمِ الْإِلَقَانَ يعني إلهي من الصحيح ماذا يضعون الإلهي من يريدون أن يتحاكموا إلى وقد أمروا أن يكثروا به يريدون <تحاتل> التحاكم إلى كل ما عمر من دون الله إذا عدد الناس الشيطان فهو طغص وإذا عدد الناس الأطنان فهو طغص وإذا عدد الناس السكات فهو طغص فإذا شرع إليه النجلة الشعب فهو طغص فإذا شرع إليه كذب أو فريط أو فئة أو جماعة فهو طغص إلا كل ما يؤبد ينبهما أو يشرع فسريعات ويجعب ويأنيون عن ظنه ولاؤك دينا خطه الشرح كذا طريقه لكن ترد ثاني ما عندي نفس اليوم ما في بناتي اليوم اا اللي فيها فروض من من السميع يعني هذا السامي الذي بلغ في تغييره ما بلغ فعبد الناس له وشرع الناس بنفسه أو بمجالسهم زي أنظمة العربية اللي إحنا بنشاهد في مصر في سوريا في العراق في لبنان في كل كُنا هؤلاء نجد الحكام هم اللي يشرعوا يشرعوا بالنبال كلهم اللي يطمعوها ويختنقوها من أداء هذا الحكم صاغير لأنه يترى وضغى وتجاوز على حق الله عز وجل حق الله أنه يشرع بعباده حق الله أنه يحكم بين عباده وتنزل تسريعاته ليرجعوا إليها وأن يطير الله يطلع الرسول وإذا تراجع في شيء ربيه الله وبر الرسول آل النقوط لكن لما هذا الحق للحاكم يكون قد السبيع طاغوطا طاغوط يعمل الله وطاغوط في شرية للناس من عنده أو من عند المجالس التي يضعها فان يتحكموا الى الطاغوس وقد امروا ان يتروا بك نحن في بلادنا مثلا متحكمون الى الطاغوس ونحن علينا هذا الاسم العظيم والجنب الكبير الذي قد نخرجنا من الاسلام إلا نعمل على ازالة هذا الطاغوس يعني اذا تكتنا او أو او شاعدنا كل ذلك تكون مشاركة لك لا تكون بحوائك ونحن لذلك ايمانا وجائع مهم يزعلنا مهم يزعلنا فالقرآن ان هؤلاء يزهنون ايمانهم مزغل. والزعم انهم كذب يعني انهم يكذبون في الجهائذ رغم قلنا ان احنا مؤمنين احنا بنجرم دي منتج انتوا جيلات والقرون اللي يعذب يعذب الرسل ينهوا الى ان ترى ان ترى آه، ما في شيء حن عربي وغت ما ترد، ولا من؟ هؤلاء الذين يدعون الإيمان، وهذا إيمانه أنهم أنزل ما أنزل إليك وما أنزل من قبل. لا عمل يريدون الذين أن الصعود. وقد امر أن نقرر احنا شفنا ليس بالشرع مثلا من ابي الشيخ وقد امر ان يكتبوا امرنا ان نكثر بالدستور انظمة <تصفيق> غير قائمة على الإسلام ومعنا أن نكفر بهذا الرئيس رئيس المجام النسري ومجرائه وحكومته وكل أجهزة التي تعمل في الخطر امرنا أن نكفر امر امر من عند الله وانكفرنا وقد امروا أن يكفروا بهذا هذا الامر إيه؟ الأمر خطير الأمر ومسكه نحن نتكر الموضوع سهل لأ تبنى الموضوع لا تبنى الموضوع فهو نحن أجيب أن دي أمور بلّة ونتكر أن هذه يمكن نستماء عنها هذه الأمور كياتية وهي ظاهر الدين وهي ظاهر العقيدة لأنها تناخر مع الإيمان يتنافر مع الإيمان بالله والإيمان بالرسول والإيمان بالقرآن يتنافر أن يخلص حاسم إلى الطاوية أن يخلص نبقي الطاوية نبقي الرئاسة ونبقي النظام المصري ونبقي الاشتراكية والجمهورية ونبقي الدستور مخالص الشرق ونبقي القوانين بمقتلة أثنائها وأنواعها الشكل فالصغوط التغوط اللي نجمع دهاجاً ونظاماً وحكماً كله مخالف الإسلام هذا التغوط والله اللي صنع دستور بقانون بمختلف أنواع ونظام <تصفيق> لا ينطلع الإسلام بكله هذا يبتغط الذي نتحكم اليه ونرجى به ونتلم بالنظام ونزعم له ونرجى عنه هو بالتغوث ان نتحكم اليه وقد امرنا الله ان نكفر به امرنا الله ان نكفر به ما تكفرناش يبقى يحلم ايه, إيه احنا ايماننا مزعود وايماننا نكذوب مهما نقول احنا نؤمنين احنا بنسمى ونثلاء هذا كله باطل وهذا كله مخالف لما داء من, من عند الله لأن لأننا نتحاكم إلى التوظوط في نظامنا في محاكمنا في مدارتنا في مستشفياتنا في جميع أنجمتنا يتحاكم الى وقد امرنا ان نكتر امرنا مش كان ذلك يعني ما فينا حوثنا ومن فيدي به امرنا ان نكتر فهل كفرنا به لا هل عملنا شيئا يجل على اننا كفرنا به لا ان نعمل شيئا على اننا ونظن عنه وجئنا مبد كل خلاص ان ما حدش يصدق مؤمن لان في ادبياتهم والدراما بتقول ان مصيره الكذب ادبيات دي ديات بتقول انه بالله ديات بتقول وما من قبله ياقته خلوا يجعل بالله وملائكته وكتبه وروه لخير يوم الآخر هذا كذب وهذا زعم ضل وهذا أمر يهدينا يهدينا بأننا خرجنا من الإيمان وأن إيماننا متزايدين وزيوم لأننا نتحاكم إلى الطو يتحاكم إلى المئات المئوية ولن نظام النصر أو على حكم حكم لم يأذن به الثاني فرع لم يأذن به الله وحكم بغير ما أنزل الله هذا الصعيف هذا فكيف تحكمنا إليه وكيف أننا لم نكفر به مع أننا أمرنا أن نكفر به كيف تكون ذلك ثم ندعي أننا مؤمنون وأننا, وأننا بمكسر في قلوبنا وأننا نخدم القضية الإسلامية التي يكون ذلك يريدون أن يتحكموا بالصواغيس وقد أمروا أن نكسروا أن يريد الشيطان أن يجل لهم ضلالا بعيدا هذا هو الشيطان وهذا عمله وهذه يفتكه وهو بذلك يريد أن يجل هؤلاء الذين يزعمون الإيمان يريد أن يجل لهم ضلالا بعيدا فهذا من يفتك الشيطان ومن عمله ومن إغيائه وإغرائه من مؤمنين نرجو ان نكون مؤمنين وان على درب قديم من الايمان واننا بما حكمنا الطغوث واتفقنا ليه لنربط عنه وندعم له ونسلم ونسلم السياده له وتثبيت نفس نفسنا احنا امرنا ان نكفر به وان لا يكفر مثال يسه ان يكفر ان هذا هو <تصفيق> هذا النجام قف اتباعه قف والمواصفة عليه قف قبل ان امر ان يكفر به لكن اقول لك الموضوع ده, ده, ده لأن الموضوع الثلاثة بس هي اللي يتعب ويقلق. ويطلق لأن الناس تهم أن هذا الأمر سياسك وأنه يمكن الضغط عنه ويمكن استغلاء عنه ويمكن ثلاث شيء آخر وهذا كله ضاط لا يتنادي سياسك بل هذه عقيدة هذا إيمان هذا مما يتحفق الإيمان وأنها شرط الإسلام مش هو سياسة ويمكن البعد عنها ويمكن كلام آخر غير هذا إذا كان ده من العقيدة جزء من إيماننا بالله واليوم الآخر إن نحن نكفر بالطاغوط وزدء منا وخالف العقيدة ويجنعها السحاكم إلى الطاغوط فكيف يجب الناس انه سياسة في اي مكان تتعال اه مبتا يا سهد يناسيك موضوع بالتلان به في الصفر وفي التاغوط اه جي انك تتلم في الجهد وانك هو كل خطب جهد جهد سبحان الله سألنا الجهد ده اصبح ملوش تونه والناس مش عايز تطلع فيه حاجة ولا تلتفت اليه ولا تحسن الزفر رغم ان اعرضنا بتنتهك اعرضنا بتنتهك تجمعنا كفتك لما عملوا كما تبثنا قريب من جاسابيع قال المساء الحرام من الجنة يسأل الرسائط يقول لهم نعمل ايه تتحمل قالت مؤلفة من الجنة هتكوا اعرضها قالوهم نعمل ايه من ايه بنعمل. يارب. ومع جانب تبدي العجال لما تكلمهم هذه الأمور الخطيرة الشبيرة القوية التي يرجو التكلم فيها جائما لأننا سيحها بهذهات وحسيحها سيحسلم فيها بهذهات عدني شدت أمور جنة في الأمور دي نسئتها إيه؟, ايه أمور دي مش عايزين نتكلم في الأمور اللي هي فيها بضع كليات كليات للإنسان ولا مش قانون فجاءت تكلمنا في التفوق أو في موقفنا من الإحساس اللي قد يحدث ولا سياسة نعمل في تكلم في السياسة ولا تكلم في الحكم ايوه غني <تصفيق> ان الكلام في هذه الأمور ما فينا وحاجة ثانوية على الهادش وحاجة متنفس في العقيدة طيب الآيات اللي موجودة بحاجة كده ينصر ايه هذه الآيات سمحة تجال ماذا نصنع بهذه الآيات ألم ترى الى الذين ويذهبون أنهم آمنوا بما إِلَيْكَ إليك وما أنزل مِنْ قبلك. من كُتُبٌ وَالَّذِي الإيمان لأنهم فَاعْبُدِ أن يتحاكموا إلى الدِّينَ وقد وَلَوْ أن الْكَافِرُونَ إِذَا أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ مجرد تحكم للطاغوت تتحكموا الى الطاغوت يلي دون ان يخوي الطاغوت وان يثبتوه يثبت حذنه ويثبت نظانه مع ان هذا الحذر الكاثم الظالم الكاثم وهذا الطاغوت امرنا من نكثر به فلا نساعده ولا نخوينه ولا نثبته بل ندعو الى ازالته والى محطه وعبادته وليدان ان يتحاطروا الى وقد امروا ان يكفروا بك من من الذين يزعمون انهم علماء يبايعه يبايعه لمدة ثالثة او يبايعه الحياة بلعه بلعه زي باية اتحاده بلعه بلعه على انه يكون رئيس مدى الحياة الملك ايه اين ترتموه الملك <تصفيق> هذه ليست انما هي عقيدة وهذه ليست ناثلة انما هو واجب وفرد ان عرفنا السفنة من هذا الامر جيدة وان يرمنا على امنه عقيدة ايه وان يرمنا على امنه عقيدة وعلى امنه متقتل بالامام اه حين الله تعالى والذين تسبت تغوت أن يعبدوها وأناب إلى الله لهم البشر. ألا تكون البشر بالجنة إلا إذا تسبت تغوت وأناب إلى الله. لا بد أن يسبت تغوت ويُصر بُه. لا بد أن يميد إلى الله أن يرجع إليه وأن يعبده وحده. أتحسون؟ مش حسنة بالجنة إن إذا وجد فيه هذان الأمراض أن يجمن التغوص أن لا أن يبكر به أن لا إليه والأمر الثاني أن إلى الله بأن يعبده ولا يفكر فيه ومثال هو يعبد الله ويبعي له وكله الدشرة ألا لا يمكن أن يكون همس لله وحده كما إذا اجتمع معها اجتمام التعوث وترك عبادته وترك التحكم إليه والكفر به من هذا القرآن ااا جعل البشرة مترتبة على هذين الامرين اجتناب الطاوب والانابة الى الله عدم التحاكم الى الطاوب والتحاكم الى الله الفترة بالطاوب والامان بالله هذه الاشتركين او الامرين اللي القرآن بنى عليهم البشرة بالجلد في آية سلس البقرة هذين الأمرين ثم اللي بيحققه الإسلام فمن يكفر بالتاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالغروة الوسطى لانتصام لك اللي استمسك بالغروة الوسطى بالإسلام جد أمي المسلم هو اللي يكفر بالتاغوت ويؤمن بالله فلو امن بالله دون ان يكفر بالطاغط فلا اسلام له ان امن بالله وعبد الله ونادى اليه دون ان يكفر بالطاغط وبتنب وبتنب التحكم اليه يبقى لا ايمان له ولا اسلام له لأنه رتب حاجة على حقين ها لاستمسك بالإبقال على أمرين على الكفر للطاغوت وعلى الإيمان بالله على التناب الطاغوت والإناب إلى الله على عدم التحاكم إلى الطاغوت وعلى التحاكم إلى الله هو لن يحل الإنسان يؤمن ويسر بالطاغوت ويؤمن, ويؤمن بالله فقد استمسك بالغروة الوصف على المتصام الله أشوف الآية وهو متعذب للرسول متعذب كل مخاطب انت شفت انت وطرت انت علمت انت رأيت ايه, إيه؟ ده لأنهم يأذونهم أنهم آمنوا بنا أنزل إلى الرسول منتكار بالقرآن والله أنزل فهؤلاء <تصفيق> من قبل آه. هؤلاء تعدد منهم لأنهم لأن الجعاء من الإيمان نقذون ذلك أنهم يريدون أن يتحاكموا على الضغوط وقد أمروا أن نتفروا بك فأمر من عند الله أنهم يفروا بالفغوط وأن لا يتحاكموا للفغوط وأنهم إن آمنوا بالفغوط فإنما جالك من عمل الشيطان ويريد الشيطان أن يدل لهم دلالا بعيدا إذن جماعة لهم تكلم في الموضوع دي يا اخويا اذكر كده كلام ديه بيقول شنو؟ قال ده, ده, ده خلينا لهم هم, هم المنافقين لقد تمثل الفرعان ويا كفيل وهذاك عمل المنافقين انظر تعالوا بقى نكمل في الموضوع دي تعالوا نتكلم في ما الله وكيم لا ينون فالتعال متكلم فيه عن الشكل الذي يعيز الله والفتسلحات الإسلامية وكيف أن الحاكم تلب هذه الأمور لمحتاجها بالله وعليه ورواكه ماذا يا هم احنا منه من الكلام با يقول لنا سألها دانيا يقول من دول آخر غير الكلام ليه؟ ها عدوا عارف شوفي اي وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين تزينا عن كفه إذا رزقهم عفواً في, في له. هؤلاء الناس إلا هم لا يقبلون التكلم فيما أنزل الله على رسوله لا يقبلون التكلم في الحقوق بكتاب الله وسنة رسوله لا يقبلون القرآن الخطم بما أنزل الله ويجوضه وفرس الخطم بغير ما أنزل الله والخروج على الختام الذين يسرعون من عند أمه إذا فإحنا ويانا عن الكلام والكلام ويش مواضيع مواضيع دي فطيرة أن لنا تأنتفنا اللي يا ربي عيالنا أن لنا تعيط المنافتون فقد في عن شخص جليل يقعده الكلام ده عنه يعرف الناس منه ويجيب كل حد في كل موضوع في قلبه امنه وسلامه وعيناه كانت حاتم وعيونه لا نعرض عن في الى المتساهله او الى في راضي الديور المنافقين فقد دينوا عن حديث وكان المنافقين كان المنافقين قد دينوا عن هذه الامور كثيرين لهم كثيرون لهم كثيرون من خوف ان في مصاليدنا في ديننا ترى ان سن موت سني وجفكي صرائل تتقطع ماشي عن هذا الامر تضغط نفسك وتذهب اا شجاعتك اا ستقعد في المورد عن هذا التمشي لا ايه التموت قول انك مصر. انت بحكم القرآن عليك القرآن حكم عليه انك منافر بل يثلث بل يثوم بل يعمل انت منافر لانك انت قدد عن هذا الموضوع الخطير الذي تراه في هذا وهو في الحقيقة في الحقيقة عقيدة وتراه امرا ضعيدا و في الحقيقة قريب وتراه أمرا ثوريا وهو في الحقيقة واجب من أذان المنافقين وأيضا المنافقين يصدون عن الصهيرة عندما أنهم أي تعلوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول بسألي تكلم إلى أنزل الله تعالوا تعالوا إلى كل رسول الله وإلى هديه وإلى ما أمدل عليه أتكلم فيه لا يجب أن يجب أن أو أي ضرطان والأباء فشعاً من المنافق كل المنافقين وكثون عن تفدونه يبقى عدف إليهم أولاً ألبئ منهم إيه مذعوذ هم مذعوذ واين الشيطان بجنهم بدل بعيد وان ان هم منافقين كل ذلك اه انهم منافقين لانهم يتحالفون الى الصايوت وقد امروا عن يشروا وانهم يقدون حدودا عند دعوتهم الى ما امر الله اليه حقا في كتاب يكتب علينا. يتفعلنا من الكلام ده نحن احنا وعديين ولينين وردين وضعينين ومتنين في لهذه الأنظمة، هاه؟ و... كأن فعل شيئا ولا نتفلح حتى مجرد الكلام صحيح؟ مجرد الثقافة الإسلامية فلما عرفت حتى الكلام حي حتي من معين من عيو حتى الكلام من معين من المنافسين لنا وبتجينا عنك صدود وما يسمعوش اللي بنقوله وبعتوه وبستخفوا دولينا <تصفيق> لها ونقدمينا لها بحق لاننا امرنا ان نشر بها وامرنا ان نشهد عليها ان ما أن نتور عليها وأن نخرج على ندي الأنظمة وأن نحوذ ندي العروش ونزيل ثلاثة رئاسات ونطور صورة لله ثورة نطور على هذه الأنظمة لا لأنفسنا ولا لأهدينا إنما نطور لله عز وجل ستكون على أولئك المغتصدين لحكم الله وليحفت خطائف الله وهو أنه يشرع بين عباده وإذا كيل لهم تعالوا إما ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافكين وصدون عن قبولك وفأكما تجنئون في هذا لا الله إلا الأهل أردنا إلا إحسانا نحن نفضلنا ونفضلنا نحن مش عارف ندعل عن ايه والله من ايه ونفق من الله كيف اذا اصابته وطيبة لما قدمت ايديه ثم جاءوك يحلفون بالله ان ارادنا الا احسان وتوفيقا المجدين المطيرة بقى ايه مطيرة ينكشف امرهم بقى ينكشف امرهم انهم منافقون يؤخليه بنفسه، ها؟ هو أي مثير جدا؟ ما ين ما عرضنا إلا احتقارا متوسفا. نعزم وقف بين الناس ومش عايزينش عارف إيه الناس لهم اتجاهات مختلفة. شوفوا طعام عندي علي الخليل استعاج لنا يقولوا إيه وإني وصل من زلم. عرضنا إلا وتنفيح عايزين يوضح بالاتجاهات المختلفة، آه، وعايزين نطلع عليهم شو شعر وهكذا الأعذار الضابط. ولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، رب العالم، في الضوئين اللي في قلوبهم ضد الإسلام وبالاحكام ضد الشريعة و. ما يبيتونه وما له ضد الإسلام كله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبه فأعرض عنهم أعرض عنهم لا تبالي بهم لاعظهم سدد إليهم من وعظة بعد أخرى فقل في أنسفهم قيلا بريغا في منهيان في منهين. كلهم في أنفسهم هؤلاء بريء لا بد أن تبلغ بكلامك البرير إلى عنف أنفسهم حتى يطلع يطلع منها النفاق ويزهب عنها ما يتعاملون به على الإنسان الرسول اي رسول لن يبعث ليكون واعظا يتكلم كلام ليشي سمحنا بنحل الكلام ها لا الرسول ليس واعظ انما الرسول منظل حياة ويقين دولة ومبين احكال يتمثل ووصدر اوامر من يطاع اجعله رسول اي رسول ليس الوصول لاعظا اخطيبا يقول كلامة انه يملك يجعله خطيف الخطيف ليخفضه يخفضه احرمناه ولا, رمنا ولا. واركيب ده بيقول 10 دقيقه هو هو الخط مش كده لا خالص هو مش المفروض الطبيب كده بكر من الرسول غير خطيره لا انما هو جاب سنه الفرق من الخطيب والجراحي اللي الجراحي هو اللي بيجروا والتابع ليه الطبيب ايه مريد مش من امر مريد خد بقى دي بقى خل اليداع ده وانتهى الموضوع لا يقول لي تعالى مريد حتموتك وانا شوفوا العلاق اكثر ولا لا يبقى الخطير اللي الداعي طبير مداعي قبل الداعي معلم ليتابع الحالة اللي وطبعا المدعو عليه أن يسيع هذا الزباء كما يسيع طبيب ها الزباعي طبيب وأب وأخ ومعلم وصديق لا أما الزباعي لكن الخطيب يحفظ كل يمضي يا رباني أعمل الناس بمكتبط جفه أن من يعملوا ومن يجدعوا الخطير المكي يفيه تقول هو الله والذي يشتري عرض الموضوع بتاعه ويسطل سيعتبر ايه بالعقول لما يقول اه اه ده لكن الجاعة الداعي, الداعي والذي يعزوه من يدعوه ويعتني الشأن ويتابعه وهن وراء ويشتل ادواء اللي هي تعترضه ويشوف العراسين مستريقه ادوان وانتبعين بقيتين باعتني لانا احنا مش عادي تكون الفتاقى هه في سنها من التابع ان حالا ايه اللي معاه تابعوها الى الله و التابع شف ليه اي حراقبة تخارجها اي متاعب اي اشياء تحتاج لمساعدة او محولة بتعاونها وهكذا اجد كذلك ايه رسول اي رسول يرتقب من عند الناس مشهور على الشيء يقول كلام ويمشي ورساله لا لا، لابد يأمر في الصلاح يعني جاهل يطوع بيمشي مع الحال اللي هو معاه وما ارسلنا من رسولا الا ليطاع باذن الله لا يدفع بإذن الله، لابد أن يكون عملنا عمل غصب، مندعوا إلى الله، أن ترى حال المدعى، والفعده، القوي من ذي العرقي من طريقه، أن شجعوا، أن فالدعوة الى الله متعلقة بالنساء كما هي متعلقة بالرجال وليس هذا من خطائص الرجال فقط فالهم من خطائص النساء ولهم دورا اعظم في هذا الامر لامر الدعوة الى الله لكن الحمد الله الذي لا يحمد على مفروه السراح شيشده كلكم نومين ما يقومون في امر ما مفيش امدا حد يجي حد ايه انا جيت وحدة جديدة وحدة طاعة وكل اسبوع كل شهر كل شهر ايه واحدة منكم تكتب حد جديد شيوعيات شيوعيات لودي يجيبه كل يام كل يام جديد الملحلات الضائعات في العقيدة لكن مشيطات لكن في ايه في ما يعتقد وفي دعوة الناس الى هذا الفساد طيب المسلمات المؤمنات ما يقولون, على يقولون ايه على أمسكتهم كثيرا ها فهنا يقولون ايه وانا تحسين كلا بيه ما تعرفيش هم عندهم ايه عندهم تخلص عندهم بلد عندهم ايه هكذا ايه اللي خلقهم نهزأزاكتين كده مش مهتمين بالامر وما ارسلنا من حصول الا لفاع باذن الله الا التقطير ظهر فيه فيكم وظهر حتى في اعذاركم فيه كلامكم يعني ليه ليتكن لين تتكلمين فالدعوة إلى الله لا بد تأخذ منه جزء من الوقت. أنت إذا تدعو إلى الله يومين ساعة، لا تغير الموت. الواحد لما بيكون عايز صحن من الطعام، لما يكون عايز صحن من الطعام بيدور عليه يفتح، نخلي زوجه يعني ليش عالف يلوه يسأله شو لا لأنه عايز يستمفي من الطعام أو حي من الشفاء من استياء أو اللي. ما يلبسه يبقى حروف على أنه يتدوره ولا علف النساء من اليوم فيها بطرعة إيه من الوقت نو يروح يجيب الطعام ما عارفه عالفه فيه انا رح الانور يركع فانك نبقيه ثاني ومش اطيقه ايه وانك فاطر هذه الامور المادية من والثياب لتهدنا هجبا أه؟ ونفع إليها بكل إمكانياتنا لكن امور الدعوة امور الدعوة ما تهن ما تهنش والله يوكا واحد المهم يهم الأمر يغير الوغادة يقولنا معرفضين يقولنا معرفضين ومن اللي يعرف اللي يعرف اللي يعرف ويجيب المعارف دي ويجيب داخله بهم ايه قد فيه ذلك قد فيه ثلاث جماعة قد فيه حجاء الانسان على هذا الامر فالإسلام عايز منكم الامر الدعوة يا الله ساعة ساعة سامية لو فينا لكم ان الساعة حتى 10 دولار لا حربكم حربنا كل الحرس عليه. قلنا من رسول إنما يطاع بإذن الله. لا بد الرسول نريد يكون هو منطاع نصيا وعمل لأن هو ما يتكلم أو لا يقول خطيبا وانذارا لما هو ضاع إلى الله ويدل أوانه ونواهيه وعلى المدعوين أن يطيعوا. وَلَأَنَّهُمْ اِذْظَلَمُوا أَنْفُسَهِ الْجَاءُفِ فاستغفر الله فاستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيم وَلَأَنَّهُمْ اِذْظَلَمُوا أَنْفُسَهِ الْجَاءُفِ جاءوا جاءو إليك يا رسي الله ها وأنت حل أو جاءوا إلى سنتك بعد وفادي يا اه الصفير الله والصفير لهم الرسول في حياة لوجه الله تواب رحيم. ثم أحمى ضمن الآيات بما لا يدع مجال للشك وضمن يبين أن كل من لم يرجع إلى شريعة الله فهو كافر كفر واضح لا بد من الإيمان بالله. ولا بد من التحاكم الى رسول الله، ولا بد من الرجوع اليه في كل ما لخلت فيه. ثم عندما تحت الشريعة لا بد أن يحمر يرضى المتحاكمون ويزعله ويظلمه تقيما لكل ما جاء من عند الله وحكمت به كل رسول الله. الذين لا يعملون ذلك فالله ليسوا بالمؤمنين يقسم على ذلك رب العزة ويقسم على ذلك بذاته وبنسه عز وجل ان هؤلاء لا يكونون المؤمنين ان لم يفعلوا ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسمدونه فتسلون هذا القسم قسم من عند الله لا يقسم هذه المرة بالشمس ولا بالنبل ولا بالسماء ولا بالأرض كما يحب له تعالى أن يقسم لا المرة بأكثر بجاته بنافسه آه. نفسه عز وجل الحمد لله وربك فَلَا لربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هؤلاء سيكونوا مؤمنين أي ناس لا يقولون مؤمنين حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما كان بينهم من خلاف او خلاف او, خلاف أو خصومه بين الزنزل بين القصمين بين تاجرين بين ظنعين حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا شك ان الشجار او الخلاف بين الناس كلهم او كل ساع يعني حتى يحكموا شريعتك في كل امر خلاص يبقى هما حيحكم الشريعة قال لا مرضو ما يجعش مؤمنين حلو. وهم حقّوا الشريعة خلاص ورجعوا إلى الرسول وإلى سنته فيما شجرة بينهم لا لا لا لا لا لا لا من <تصفيق> المؤمنين إلهان ثم إيه؟ التُمَّ لَا يَافِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِنَّا هم لو حقّوا الشريعة ومحرش رضيهم أي مرجو مشفقيني ها أنا أغير لابد بعد ما يحكموا الشريعة لا يجدون في اوكفهم حرجا شكا ولا ضيطا ولا ميلا لا يجدون في اوكفهم حاجا منا قبل لا يلقوش اي حرج ولا اي ده اتفاعي ان لا ويفنمه لا لابد من الاذعان بعد عدن ونبوض الحرج مش تجايف لابد من الإذعان والرضا والتسليم لما جاءت منه وشريعة رسول الله و الله و الله و القرآن يقتل على هذه الحقيقة ها بالله عز وجل يقسم الله بنفسه والكاس على هذا الامر وأن الناس لا يكونون مؤمنين إلا إذا حكموا شريعة الإسلام وذهبت الشكوط والضوائق متدورهم فسلموا تطليما وأزعموا إدعانا وبجير هذه الأمور الثلاثة لا يكونون مؤمنين فماذا يكون موقفنا نحن من هذا الامر لا حكمنا الرسول لا حكمنا شريحته وفي انفسنا ضيق والشفوك من هذه الامور ولم نكن فكيف نكون مؤمنين والله يقسم على ذلك بمسكده اعلم ترأي الذين يضغمون ايه الذين مش